يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم وَالْعُدْوَانِ والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 وَمَا أَكَلَ السبوع إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عليكم نعمتي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 واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو للتقوى واتقوا الله إِنَّ الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وَأَجْرٌ عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أَصْحَابُ الجحيم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 فبما نقضهم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَنَسُوا حَوَامِضَ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء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 واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ بني آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قربا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا ولم مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ قال مِنَ الْآخَرِ قَالَ يتقبل الله من قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ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 قال يا ويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوادي سوءه اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به, ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها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 إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض تعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك تحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه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 ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إِنَّا أنزلنا التَّوْرَاةَ فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار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 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ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 فاستبقوا الخيرات اللَّهِ الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما اللَّهُ الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنزَلَ الله إليك فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوقنون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 إن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون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 يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لكم وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرِّمَ عليكم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم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 اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم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 فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا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 هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا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 فَلَمَّا توفيتني كنت أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تعذبهم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ